أَلَمَّا أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلْجَبِينِ أَلَمَّا أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَى اللَّهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَى اللَّهُ أَن يَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, قد صدقت الرؤيا إِنَّ كَذَلِكَ نَجِي المُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجِي المُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بذبح عظيم وترضى عليه في الاخرين وترضى عليه في الاخرين سلام على ابراهيم سلام على اللهين تبارك اهل المحسنين تبارك اهل من عبادنا المؤمنين هن عذالنا النين وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مُّحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُّبِينٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مُّحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ أَيْضًا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ موسى وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الصَّرْفِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا مُؤْمِنِينَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَأَتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ على موسى إ كَذَالكَ نَدذ محسنين إ كَرايكَ نَدذ محسنين إهُ م عذادِنَ الْ المُؤذنين إهُ ما مِن ععداجِنَ المُؤذين وَإَِّ إياسَرَ منْ المُسرين وَإَِّ الياسَرَ من الْمسرين إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ, تتقون أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ الله ربكم ورب آبائكم في